قولنا المركب يعني ما تركب من كلمتين ف أ ك ث ر و هذا س ي أ ت ي في كلامه ف أ ق ل ما يتركب م ن اللفظ المركب المفيد المفيد كما ذكرنا ف ا ئ د ة يحسن ف ا ئ د ة يحسن السكوت عليها و لا يشترط أ ن يكون هذا الكلام معلوما و لا يشترط أ ن يكون متجددا ما يشرط أ ن يكون مفيد ف ا ئ د ة ج د ي د ة أ و معلومه نعم أ و يكون معلوما فلذلك لو قال ا ل إ ن س ا ن السماء فوق و ا ل أ ر ض تحت أ و السماء من فوقنا و ا ل أ ر ض من تحتنا هذا أ م ر معلوم هذا أ م ر معلوم لكنه يعد كلاما لماذا ل أ ن ه مفيد ف ا ئ د ة يحسن السكوت عليها إ ذ ا قلت قام زيد فهذا مفيد ف ا ئ د ة يحسن السكوت عليها طيب لو قلت إ ن قام زيد في ا ل ص ل ا ح لا يعد كلاما لماذا ل أ ن ه لا يفيد لا يفيد ف ا ئ د ة يحسن السكوت عليها هنا تنتظر تنتظر ف ا ئ د ة إ ن قام زيد طيب هنا في انتظار ل أ م ر آ خ ر يكمل هذه الجمله لكن إ ن قلت ان قام زيد قمت ح ي ن إ ذ اصبحت أ ص ب ح كلاما ل أ ن ه لانه مفيد و أ م ا الا يكون معلوما لا ي ف ت ر ض أ ن يكون غير معلوم أ و م ع ل و م ة م ت ج د د ة فكقول القائل كاننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء كاننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء ك أ ن ن ا و الدرس من حولنا قوم درس حولهم درس هذا ما في ف ا ئ د ة ك ب ي ر ة لكن ا ل ف ا ئ د ة هنا يحسن ايش ي ح س ن السكوت ي ح س ن السكوت عليها ي ح س ن السكوت عليها هذا ما يتعلق بقولنا المفيد أ م ا قولنا بالوضع نعم فهذا يحتمل أ م ر ي ن أ و أ ح د أ م ر ي ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل أ ن يكون المراد بالوضع يعني الوضع العربي بالوضع العربي وهو ما وضع ا ص ل ا ح ا لهذا الشيء المعين مثل ك ل م ة زيد وضعت إ ي ش ل ش خ ص ي ة م ع ي ن ة نعم ل ش خ ص ي ة م ع ي ن ة فهو اسم ل ش خ ص ي ة م ع ي ن ة م و ض و ع ة لهذه الذات التي تحمل هذا الاسم التي تحمل هذا الاسم فهذا معنى بالوضع العربي و ا ل أ م ر ا ل آ خ ر قالوا المقصود بالوضع يعني قصد القائل قصد المتكلم أ ن يكون قاصدا لهذا المعنى أ و قاصدا وضع هذا المعنى فمثلا الكلام ا ل آ ن الذي يخرج من محدثكم هو قاصد لهذا الكلام لكن لو جاء سكران و تكلم فهل هو يقصف معنى هذا الكلام هو لا يقصف و لذلك لم ن أ خ ذ ا س ت ك ر ا ن فيما يتعلق بالعقود فيما يتعلق بالعقود و ف ض العقود و من ذلك الطلاق ف إ ن طلاق السكران ا ت على الصحيح لا يقع طلاق السكران ا ت لا يقع على الصحيح و كذلك أ ي ض ا المغمى عليه ل أ ن اللفظ الذي يخرج من المغمى عليه م ع م الفاظ غير غير م ق ص و د ة ولو كان كلاما مفيدا ل أ ن قد يتكلم ا ل آ ن السكران يقول ي لزوجته أ ن ت طالب فهنا قوله أ ن ت طالب كلام لفظ يصدق عليه اسم اللفظ و يصدق عليه انه مركب و يصدق عليه انه مفيد لكن الوضع لم ي ق ص د لم يقصد فلذلك ما يؤخذ به لكن قولنا لم ن أ خ ذ به هل ينفي أ ن يكون كلاما لا ينفي و ذ ل ك بعضهم يقول المراد به الوضع العربي و ليس المراد و ليس المراد قصد المتكلم ما الفرق بينهما الفرق بينهما إ ذ ا كان بالوضع العربي فيعني هذا كل ما لم يكن عربيا ف إ ن ه لا يعد كلاما ف إ ن ه لا يعد كلاما ك ل غ ة ا ل أ ع ا ج م و البربر و غيره و على القول الثاني إ ذ ا كان م ر ا د القصد قصد الافهام ف إ ن هذا يشمل الكلام العربي و يشمل كلام غير العربي ل أ ن ه قصد الافهام لانه قصد الافهام و لذلك على القول هذا أ ج ر ي ت أ و أ ج ي ز ت كثير من العقود ا ل د ا ل ة على ا ل إ ي ج ا ب و القبول و إ ن لم تكن ب ا ل ل غ ة و إ ن لم تكن ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ف إ ن ه ا د ا ل ة على تمام ا ع ف و فلو حصل إ ي ج ا ب و قبول في النكاح بغير ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ف إ ن ه حينئذ ف إ ن ه حينئذ يصح لماذا ل أ ن ه قصد ا ل إ ف ه ا م ل أ ن ه قصد ا ل إ ف ه ا م و لذلك مثلا فيما يعرف من ق ص ة رويه عن يحيى بن خالد ا ل ب ر م ج في أ ي ا م العباسيين أ ن ه له وزير فدخل عليه رجل من أ ه ل الهند رجل من أ ه ل الهند يتكلم ا ل أ ع ج م ي ة و هذا شاعر هذا الرجل شاعر و كان في بلاط هذا الوالي من يترجم ا ل ل غ ة ا ل ه ن د ي ة ف أ خ ذ هذا الشاعر يلقي هذه ا ل ك ل م ة في ق ص ة م ش ه و ر ة و هذه الكلمه, الكلمة دونها دونها غير و ا ح د من ا ل العلم قال هذا الهندي اراه ا ص ر ه تكراك ارهما درهم هكذا هكذا ق ي د نعم فترجم له المترجم قال إ ذ ا المكارم في آ ف ا ق ن ا ذكرت ف إ ن م ا بك فيها يضرب المثل إ ذ ا المكارم في آ ف ا ق ن ا ذكرت ف إ ن م ا بك فيها يضرب المثل ف أ م ر له ب أ ل ف درهم ب أ ل ف دينار و أ خ ذ ه ا ك ج ا ئ ز ة إ ذ ن الكلام هنا قصد به إ ي ش ا ل إ ف ه ا م فهل يعد كلام هذا كلام ال... هذا الهندي أ و لا يعد كلاما على القوس ا يعد كلاما لذلك مثلا تسمعون أ ن ت م بالشاعر محمد اقبال نعم شعره بلغ ا ل آ ف ا ق عند أ ه ل ا ل أ د ب و التذوق لكن تستغربون لو علمتم أ ن ه لم يقل شعرا ب ا ل ع ر ب ي ة كل شعر هذا الشاعر كان ب ا ل ا ع ج م ي ة ب ا ل ل غ ة ا ل ه ن د ي ة ب ا ل أ ر د ن نعم فكيف وصل هذا الشعر يعني اشتهر عن ه أ ر و ا ح ن ا يا رب فوق اكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا كنا نرى ا ل أ ص ن ا م من ذهب فنحطمها ونحطم فوقها الكفاره نعم و أ ب ي ا ت ه في هذا كثيره وهنا وصلت الى هذا الحسن وقصد هذا الشعر لكنه قصده نعم ب ل غ ة أ ع ج م ي ة و لذلك يقول بعض الناس الفضل بعد الله سبحانه و تعالى في انتشار قصائده إ ن م ا هو لمن للمترجم لمن ترجم قصائد هذا الشاعر و إ ل ا أ ص ل إ ط ل ا ق فيها إ ن م ا هو إ ط ل ا ق أ ع ج م ي إ ن م ا هو إ ط ل ا ق أ ع ج م ي لا يفعل هذه ا ل أ ب ي ا ت هي ب ا ل ا ع ج م ي ة لكنها ترجمت إ ل ى ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ترجمها مثل أ ب ي الحسن الندوي و غيره طيب الشاهد هنا على كل حال الشاهد هذا المراد بالوضع فبعضهم يصحح أ ن المراد ب الوضع يعني الوضع العربي فيخرج كلام كلام العجم و بعض العلم صحح هذا صحح هذا ننتهي ن ا من تعريف الكلام في ا ل ل غ ة و الاصطلاح قول ا ل م ا ت ا ل رحمه الله تعالى هنا ف أ ق ل ما يتركب منه الكلام اسمان أ و اسم و فعل أ و فعل و حرف أ و اسم و حرف فعندنا الان هنا على ق س م ة المؤلف اسمان او اسم و فعل او فعل و حرف او اسم و حرف كم صارت ا ل ق س م ة الان صارت ا ل ق س م ة ا ر ب ع ة صارت ا ل ق س م ة اربعه طيب الاول هنا قوله اسمان يعني فهمنا من هنا ان اقل الكلام ان الكلام اقل ما يتركب منه نعم اثنان سواء كان ع ا د من الاسم او الحرف او غيره أ ق ل ما يتركب من اثنان فعندنا ا ل أ و ل اسمان مثل زيد قائم فزيد هنا اسم و قائم اسم طيب هذا في قول مثال قوله اسمان ا ل أ م ر الثاني اسم و فعل أ و فعل و اسم يعني سواء كان الاسم ا ل أ و ل و الفعل الثاني أ و العكس مثال الاول إ ذ ا كان اسم و فعل مثل إ ي ش زيد زيد يقوم زيد يقوم عندنا زيد هنا اسم و يقوم فعل أ و زيد قام طيب إ ذ ا كان فعل واسم العكس نعم قام قام زيد أ و يقوم زيد طيب هذا مثال إ ي ش اسم و فعل مثال الفعل والحرف مثال الفعل و ا ل ح ر ف قالوا مثل قولنا لم يقم لم يقم مثل قولنا لم يقم و مثل قولنا ما قام ما قام فهنا ما حرف و قام و قام فعل هذا على مثال فعل و حرف و هناك ثم و حرف لكن قبل أ ن ننتقل الى هذا فعل و حرف ما قام و لم يقم لم أ ي ض ا حرف و يقم و فعل و ما قام م ا ه ن ا حرف و قام و قام فعل لكن هذا اختلف فيه اهل العلم هل المنعقد هنا هل المنعقد هنا هو الفعل الحرف او ليس كذلك فالماسر رحمه الله و غيره من بعض اهل ا ل ل غ ة من اهل النحو نعم يقولون انه ينعقد بالحرف و لذلك قالوا من فعل و حرف قالوا إ ن ه ينعقد بالحرب و أ م ا الجمهور فهم يقولون إ ن ه لم ينعقد هنا بالحرب و إ ن م ا انعقد بالضمير المستتر المقدر فقولنا مثلا ما قام نعم ا ل أ ص ل في ايش الضمير المستتر فيه ما قام هو ما قام هو طيب لم يقم الضمير المستتر فيه أ ي ض ا لم يقم هو فهنا ا ل ج م ل ة ايش م ت ر ك ب ة من الفعل من الفعل و الفاعل من الفعل و الفاعل فصارت حقيقتها م ر ك ب من من فعل و إ س ر من فعل و إ س ر لكن الفرق بين كلام الجمهور و كلام الماتن و غيره أ ن المستتر ث لا يعدونه كلاما موجودا و إ ن كان مقدرا فلذلك جعلوا ا ل ج م ل ة هنا م ت ر ك ب ة من الحرف من الحرف و الفعل و أ م ا الجمهور فهم يقولون و لو كان م س ت ث ر ا و لو كان مستترا الضمير هنا إ ل ا أ ن ه في مقام الموجود ا ل م ل ك و ر ل أ ن ا ل ج م ل ة م ت ر ك ب ة عليه لا يمكن أ ن ت ف ت ق ي م ا ل ج م ل ة إ ل ا بهذا التقدير لم يقم من هو هو زيد أ و غير ذلك نعم فهذا هو ا ل ف ر ق بين كلام الجمهور و كلام ا ل م ا ت ن و غ ي ر ه الجرجاني و غ ي ر ه طيب هذا ب ا ل ن س ب ة للفعل و الحرف كذلك اسم اسم و حرف اسم و حرفه مثاله نعم يا الله يا الله ندا و زيت اسم الله اسم نعم ف و م ي ق و ل هذا ايضا اقل ما يتركب منه الكلام الحرف و الاسم و الخلاف جاري فيه كالخلاف في الحرف كالخلاف في الحرف و الفعل لانهم يقولون هنا ا ل ج م ل ة غير م س ت ق ل ة و إ ن م ا حرف ا ل ن د ى هنا ناب مناب الفعل حرف ا ل ن د ا هنا ناب مناب الفعل و اصل فعل ماذا ادعو أ و انادي اصل فعل يعني انادي زيد أ و ادعو زيد لكن اعتذرنا هنا ناب عن الفعل الذي هو الدعاء و ا ل م ن ا د ا ت ناب عنه ايش ناب عنه حرف حرف ا ل ن د ى و هو الياء و هو الياء و الهمزه مثلا افاطم مهلا هذا التدلل عندنا هنا الحديث عن الاسم و الفعل و الحرب فما هو تعريف الاسم ما هو تعريف الاسم حتى اذكر ما دل على معنى في نفسه غير مقرون بزمان غير مقرون بزمان و هو أ ي ض ا أ ق س ا م نعم الظاهر مثل زيد ه ذ ظاهر أ و م ض م ض نعم مثل أ ن ا انا و أ ن ت أ و مبهم مثل هذا و هذه الاسم لا يقل من هذه ا ل أ ق س ا م الثلاثه طيب القسم الثاني الفعل نعم و هو الفعل نعم ما دل على معنى لنفسه غير مقترن مقترن مقترن بزمان هذا هذا هو الفعل و ينقسم الى كم قسم ينقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م فعل ماض فعل مضارع نعم و فعل و فعل امر فعل ماضي كضرب و فعل مضارع كي ض ر ب و فعل أ م ر كضرب و فعل أ م ر كضرب طيب القسم الثالث ا ل ح ر ف و هو ما لم ي س ت م ع فيه ع ل ا م ة الاسم و ع ل ا م ة و ع ل ا م ة الفعل ما لم ي س ت م ع فيه ع ل ا م ة الاسم و ع ل ا م ة الفعل قال الحريري في منظومته والحرف ما ليست له ع ل ا م ة فقس على قول ي تكن و علامه الحرف ما ليست له ع ل ا م ة فقس على قول ي تكن ع ل ا م ة طيب هنا الحرف أ ي ض ا منه ما يختص ب ا ل أ س م ا ء و منه ما يختص بالافعال و منه ما يكون مشتركا منه ما يكون مختصا ب ا ل أ س م ا ء نعم مثل حروف الجر و حرف النداء ف إ ن هذه لا ت ص ل إ ل ا إ ل ا على ا ل أ س م ا ء ح ر و ف الجر و ح ر و ف النداء لا تدخل إ ل ا على ا ل أ س م ا ء و منها ما يدخل على ا ل أ ف ع ا ل نعم مثل مثل قد, قد و السين مثلا نعم مثل قد و السين هذه تدخل على ا ل أ ف ع ا ل و منها ما يكون مشتركا مثل بل و ح ل نعم هذه تكون م ش ت ر ك ة بين الاسم و بين الفعل